وَخَلَقَ وخلق كل شيء فقدره تقديرا 118. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 119. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا 124. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك اتراه وأعانه عليه قوم آخرون 125. فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها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 120. انظر كيف ضربوا لك الأنفال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قَدُّرْنَا دَخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَرْزَخًا فَمَنْ تَنَفَّسَ مِنْهُ فَأَلْقَى فِي الْيَمِّ حَمِيمًا فَشَرِبُوا مِنْهُ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ شَرِبَ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 126. أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 127. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 112. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا 114. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 يَوْمَ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 112. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء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 111. وكان يوما على الكافرين عسيرا 112. ويوم يعض الظالم على يديه 113. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 114. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 119. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا 110. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما 111. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا 112. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء 111. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 112. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا 113. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها 115. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 116. أرأيت من اتخذ إلهه هواه عَلَيْهِ تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 118. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 129. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 120. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 112. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا 113. وهو الذي أرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا 111. لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا 112. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 112. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 113. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 114. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وَمَا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 118. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُ النُّفُورَ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَقَمْرًا مُنِيرًا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 112. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 113. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 114. إنها ساءت ومقاما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 111. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 112. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما